باعتبارات متنوعة ثم أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة والنعت السببي يتبع من في اثنين من خمسة ثم ذكرنا أن هناك ما يحتاج إلى الحد ولا يحتاج إلى الحصر والعكس ثم بينا أن المعارف حصرها العلماء وأما في التعريف فاختلفوا هل تعرف أم لا تعرف وذكرنا ان ابن آج الروم قال إنها خمسة وبعضهم قال إنها ستة وزاد بعضهم سابعا ومنهم من قال أكثر فمضمر اعرفها ثم العالم واسم إشارة وموصل متن وذو اداه ومنادع عينا وذو إضافة بها تبين وتكلمنا على ماذا على المضمر وعلى أنواعه وأن عدده واحد وستين نوعا ستون نوعا وزاد سبويل يا المخاطبة يا المخاطبة زاد سبويل وخالفوه قالوا الحق وقالوا ما لديه ثم أيضا تكلمنا على العالم وقسمناه إلى إلى قسمين كما أننا قلنا العالم تكلمنا أيضاً على اللقب وعلى الكونيان وعلى العلم التعريف ومن يقدم ومن أحق بالتقديم ومن يعني لو الحق أن يقدم أو أن يؤخر على حد سواء وقفنا على المعرف الثالث ما هو الاسم الاشاره اسم الإشارة شوف طلعنا الإخوة اسمعون الله اسم الإشارة قلنا اسم الاشاره سبق ان عرفنا وعندما قال المصنف اسم الاشاره خليني نشوف اسم الاشاره يعني المقصود به ماذا المقصود به اسم المبهم المقصود به اسم المبهم وقد يقال ما وجه ابهامي ما وجه ابهام اسم الاشاره هل هناك ما يدل على ابهامه الا وسؤال وجه إبهانه العموم والصلاحية للإشارة به إلى كل جنس والإشارة به ايضا إلى كل نوع والإشارة به ايضا إلى كل شخص وركزنا على في هذا وجه إبهان اسم الإشارة عمومه وصلاحيته للإشارة به إلى كل جنس وإلى كل نوع وإلى كل شخص كما يقول البلاء. يعني هذا طبعا حتى في النحو وحتى في علم المنطق لأن العلوم يكمل بعضها بعض. واضح هذا؟ طيب هذا هو وجه الإبهام فإن سئلتم ما هو الدليل على كون وجه الإبهام اسم الإشارة الإشارة به إلى ماذا؟ إلى العموم وصلاحية على أهل. الإشارة به إلى كل جنس وإلى كل نوع وإلى كل شخصي ما هو الدليل؟ الدليل هي الأمثلة التي يذكرها النحات. مثلا في أي متن من متون النحو تجد يذكرون اسم الإشارة ثم يذكرون ماذا؟ يذكرون الأمثلة فالامثله التي تذكر دليل على كون اسم الإشارة يدل على ماذا؟ أي نعم يصح الإشارة لكل على كون وجه إمام إذا إسم الإشارة لأنه لعمومه وصلاحية الإشارة إلى كل جنس وإلى كل نوع وإلى, وإلى كل شخص هذا هو فلا بد من هذا اسم الإشارة مادم المصنف ذكر اسم الإشارة فما هو اسم الإشارة ما هو اسم الإشارة اسم الإشارة له تعارف كثيرا وهناك من قال ما دل على معين بواسطة ما دل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنويه ما دل على معين بماذا يدل على معين ولكن بماذا هذا لا يدل على معين ولكن إيش بواسطة إشارة حسية أو إشارة معنوية فعندما تقول هذا وتشير بيدك أي المشار إليه فأنت تقصد آنش تقصد المشار إليه أو كما قلنا سابقا عند قول المصنف اقسامه ثلاثة اسم وفعل قلنا بأن الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر ومبهم والمبان قلنا يشمل الموصول كما يشمل اسم الإشارة وعرفنا هناك المبهم بماذا تذكرون التعريف المبهم الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه الذي لا يظهر معناه أن التعريف سبقت المفروض أن تكون محفوظة الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه فشمل هذا التعريف اسم الإشارة واسم الموصول واسم الموصول الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة هذا أي المشار إليه ذاك ذانك هذين هؤلاء أولئي فهو يعني ماذا؟ المشار إليه الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه وجملة تذكر لبيان معناه هو اسم الموصول اسم الموصول طبعا الموصول في ذكر اسم الإشارة وللاسم الاشاره الفاضل معينه وللاسم الاشاره وللاسم الإشارة الفاض معيّنة يعني الفاض معينه لمن للاسم الإشارة ما هي هذه اسم الإشارة معلوم ان له ألفاظ معلومة ومعيّنة وهي للمذكر هذا المذكر هذا وللمؤنث المفرد المذكر هذا والمفرد المؤنث هذين. هذه ولالثنين هذان مذكر وهذين في حالة النص ولالمثنية المثنى هاتين أو هاتين في حالة رفع وفي حالة النص وللجمع المذكر ما هو هؤلاء ولجمع الاناث هؤلاء هؤلاء صالح لماذا لجمع الذكور ولجمع الإناث فلذلك يمكن ان تقول أمثلة اسم الإشارة مع المفرد مطلقا ومع المثنى مطلقا ومع الجمع مطلقا ما هو مثال مفرد مذكر هذا وذا وذائي وذائه وذائهم ها وآلك واليك يعني عده العلماء من اسم الإشارة ما هي أمثلة المفرد المؤنث هذه ذي وذه وتي وتار وله بكسر الها باختلاس وإشبع باختلاس وإشبع وتيه بكسر الها أيضا باختلاس وإشبع وذات وذات هذه بمن للمفرد المؤنث واضح؟ هذا للمفرد المؤنث ممكن نعيدها الإخوة يقولون اعيدها طبعا ما هي أنثلة ها المفرد المذكر؟ هذا ها وذا ذا هي هذا لأنها حفظت به ذا وهذا شيء واحد هذا وذا أو قل ذا وذا وذائه اكتبها بسرعه على الغرفه ذا وماذا آخر؟ ذائه وذاء اولا ذا وذاء وذائه وذائه وذا والك ها هذه ايش ذا وذاء وذائه وذائه وذائهم وذا والك, وآلك. هذه ها. لمن المذكة. للمفرد المذكر <تصفيق> أعطيني امثله للمفرد المؤنث. هذه هذه لا ذي وهذه شيء واحد طيب لكن مش مشكل. هذه وذي وذيه وتي بإش ده وتي وتيه وتيه وذيه ها وَذِهِ وَتِهِ بِكَسْلْهَا باختلاس وإشبع ها باختلاس وإشبع وَتِهِ بكسرها وذات وذات <تصفيق> هذه لمن؟ هذه المفرد المؤنث ما هي المثنى المثنى ننظر إما ليكون يكون مذكرا وإما ان يكون مؤنثا مذكر هذاني وذاني هذاني, هذاني هذاني هو وذاني شيء واحد وفي حاله الرفع في حاله النصب تقول ذيني ذيني ها امثله تصنيعه ماذا المثنى المؤنث المثنى المؤنث هاتان في حاله الرفع وذيني في حاله النصب او الجر واضح امثله الجمع؟ هؤلاء, هؤلاء للجميع كيفش الجنية؟ سواء كان بلد. لمذكر جماعة الذكور أو جماعة الإناث طيب إذا أردنا بهذه الأسماء التي ذكرنا الاداه الألفاظ هذه الالفاظ المعينة وهي أسماء ولكنها الفاظ معينة منها معينة للإفراد المذكر ومنها معينة للإفراد المؤنث ومنها معينة للمثنى المذكر ومنها ما عينه للمثنى المؤنث ومنها ما عينه لهما معا وهو الجمع مطلقا هل اننا اردنا ان نشير الى البعيد باسم الاشاره أش... اردنا ان نشير الى البعيد اذا كان المشار اليه بعيدا ماذا نقول دلوقتي. نزيد الكاف الكاف الحرفيه والكاف الحرفيه عند اهل النحو تتصرف الكاف الاسميه تتصرف تصرف الكف اسميا ولكن نزيد الكف ماذا نزيد قبلها لا. نزيد قبلها لا نزيد قبلها لا ربنا عز وجل يقول ذلك خير لكم ذلك الكتاب ذلك الكتاب ولاحظوا الف لام ذلك الكتاب مع أنه لم يسبق اشاره لابد أن يكون هناك ما يشار إليه فلم يسبق كتاب ولم يسبق شيء يدون على القرآن ألف م مباشرة ذلك ولهذا بعضه علماء التفسير بعضه العلماء العلم بالتفسير جعلوا اللام في ذلك للتعظيم جعلوها للتعظيم أي هذا الكتاب العظيم ومنهم قال على أن الكتاب نزل منزلت الحاضر فوشر اليه ومنه من قال يعني على حسب النزول وليس على حسب المصحف ذلك الكتاب أي هذا الكتاب هذا الكتاب هذا في حاله ماذا تزاد اللام تزاد الكاف ثم اللام هل في حاله التثنيه ام في حاله الجمع ام في حاله الافراط الراجح الافصح ان يكون في حاله الافراط الا في التثنيه مطلقا وفي الجمع في لغه طبعا بعض العلماء من المد الذي مدوا هم الحجازيون الحجازيون مدوا وبعضهم من القصارة هم معروفون التميميون ها التميميون فلا يلتفتون الى هذا على كل لا يؤمن هذا الذي يؤمن اذا اردنا ان نشراء الى البائع ماذا نزيد نزيد الكاذب حرفية ولكنها نجعلها كالكاف تتصرف تصرف الكاف الاسميه ولكن قبل أن نزيد الكاف ماذا نزيد نزيد اللام نزيد اللام ذلك ويشار إلى المكان البعيد بها لكن إذا أردنا نشير إلى المكان القريب بهنا أو ها هنا نشير بها البعيد أم للقريب نشير بها للقريب وليس للبعيد نشير بها للقريب انا هاهنا قاعدون هذا للقريب ام للبعيد للقريب طيب هاهنا او هنا نشير بها الى نشير بها للقريب ارى الاخوه في الغفاه يسمعون ان كانوا يسمعون لا ارى الكتابه واذا هنا وها هنا نشير بها الى ماذا القريب. الى المكان القريب إلى المكان القريب واذا اردنا ان نشير بهنا او ها هنا الى المكان البعيد ماذا نقول هناك, هناك أو هناك او هنالك او هنا او هننا أو, هن أو, هن او ثم هذه كلها الفاظ تستعمل لمن البعض. للبعيد كما قرر ابن عز وجل في سوره الشعراء واذلفنا ثم لاخرين ثم لاخرين فهذا الاسلوب لمن للقريب ولا للبعيد بعيد. للبعيد قال بعض العلماء يستعمل حتى للبعيد معنويا اذا كان الرجل معك ولكنه نائم فتستعمل معه هذه الالفاظ كانه بعيد ينزل منزله البعيد نستعملها مع مصطفى ينزل منزلة البعيد لأنه نائم هو موجود معك ولكنه غير موجود فيستعمل معه إيش أسلوب البعيد ها. أسلوب البعيد واضح؟ ولذلك المصنف بماذا مثل بماذا مثل المصنف مثل للمفرد المذكر بماذا؟ بهذا هذا ومثل للمفرد المؤنث بماذا؟ هذه مفرد مؤنث وللجميع بما يمثل هؤلاء لجميعهم لجميع, لجميع الذكور ولجمع الإناث هذا هو باختصار اسم الإشارة وعندنا أيضا اسم موصول فمضمار أعرفها ثم العدم اسم إشارة وموصول الموصول اسم موصول يعني هناك من العلماء من اعترض قال كان ينبغي للمصنف أن يكتفي بذكر اسم الإشارة لماذا؟ لأن اسم الإشارة اسم المبهم ويشمل اسم المبهم يشمل الإشارة ويشمل إيش؟ المنصور فذكره قال انما ذكره تقريبا للمبتدئ لأن المبتدئ لا يعرف أن المبهم يشمل اسمين فلهذا السبب فالصلاه تقريبا على المعتدي تقريبا على المعتدي طيب ما هو تعريف اسم الموصول يكفي ان تذكروا التعريف الذي ذكرنا لكم سابقا او تذكرون هو ما يدل على معين ما ي... كما قلنا باسم الاشاره ما يدل على معين بواسطه جمله او شبهها ما يدل على ماذا على معين بواسطه جمله او شبهيه تذكر بعده تذكر بعده وبماذا تسمى هذه الجمله التي تذكر بعده ماذا ها؟ الموصل. تسمى عن الخلق صله الموصول تسمى صله الموصول وكلها يلزم بعده صله على ضمير اللائق مشتمله وطبعا صله الموصول كل عاجز بالنسبه لاسم الموصول فلا يمكن الاستغناء عنها ولهذا قال القائل وصلة الموصول منه كالعاجز تاخير واحد من وسبق لا يجوز تاخير واحد من وسبق لا يجوز هذا البيت يعني يبين لك على ان صلة الموصول بالنسبة لاسم الموصول كشيء واحد لا يمكن ان نحلفها ان لم يدل عليه هذا لي كما انه يبين لنا على ان جمله الموصول او اسم الموصول جملته لا يمكن ان تتقدم حقها التاخير حقها التاخير وصله الموصول منه كان تاخيره لا يجوز وسبق لا يجوز ها على كل وصل اعد البيت وصيلة الوصول منها كالعجوز عجوز منه منه منه كل تاخيرها تأخيرها حتمٌ لا يجوز وحتمٌ لا يجوز تأخيرها حتمٌ وسبق لا يجوز وسبق لا, لا يجوز لاحظوا هذه أحكام ما ينبغي أن تنسى ينبغي أن تحفظ ويعلم الله أن هذه الأحكام حفظناها في أول الطلب ما نراجعها ولكنها رصخت لأن هذه احكام ما ينبغي أن تنسى التعريف الحقائق والأحكام والشروط وهذه الأميات ينبغي أن يكون الطالب حريصا على حفظها إذا أراد أن يكون عنده العلم تأصيلي بالتاصيل لا أن يفهم مسألة هنا ومسألة هنا بل تأصيلي فلذلك ما في تعريف المنصر؟ ها؟ ماذا قلنا فيه؟ ما يدل على معين بواسطه جملة أو شبهها أو شبه الجملة. هاه؟ تذكر بعداه. يعني ماذا هذه الجملة أو شبه الجملة؟ سلطة الموصول. سربموس. وينشد أن تذكر التعريف في الاسم المبهم الذي ذكرناه عند قول مصنف أقسمه ثلاثة ماذا تقول؟ هو الذي لا يظهر معناه. إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه. تذكرون عندما وصلنا إلى, إلى هذا البيت هذا المتن وأقسامه ثلاثة قلت لكم هذه التعاريف ستمره بكم احفظوها احفظوها لأنها ستمر الموصول إلى كم ينقسم؟ ينقسم إلى قسمين يفهموني الآن أنه ينقسم إلى قسمين الموصول الحرطي والموصول الإسمي فهموا هذا؟ هذا سهل جدا الموصول الحرفي ما هو هو كل حرف اول مع صلته بمصدر فهو موصول حرفي والموصول الحرفي هي في الحقيقه المتفق عليها او يكاد ان يتفق عليها الا واحده سته احرف سته احرف ايييه شو هي سته احرف أنتم مع... أنت معنا ها ماذا قلنا؟ الموصول إلى كم قسم؟, قسم؟ إلى قسمين. الموصول حرفي؟ موصول اسم. وموصول اسم. الموصول حرفي وكل حرف أولى مع صلته بمصدر فهو موصول حرفي واضح؟ طيب. كم هي كم هي حروف؟ ستة حروف. كم هي حروفه؟ ستة. أن أولاً أن وماذا آخر؟ أن وماذا آخر؟ لو وماذا آخر كي وماذا آخر ما وماذا آخر الذي الذي على أن واحد فيها خلاف ها ينقسم إلى ماذا إلى قسمين حرفي واسمه ضابط الحرفي كل حرف أوّل معصر. معصرته. معصرته بمصدر فهو إيش موصول حرفه موصول حرفي حروفه كم ستة. ستة خمسة يكاد يتفق عليها والسادس فيه خلاف وقد جمعها بعضهم في بيت انا ذكرت لكم هذا البيت ولكن بما ان عادتكم تكتبون ولا تحفظون فلا باس نعم اعيده موصولنا الحرفي ان ان ولو اين ذكرنا هذا البيت ذكرناه في نواصي في النواصي عندما تكلمنا على ان ها موصولنا الحرفي ان ان ولو وكي وما وفي الذي خلف حكوا موصولنا الحرفي ان ان وما ان ان ولو عفوا ان ام ولو وكي وما وفي الذي خلف حكوا حكوا الخلاف في الذي اللي هي حرف أم اسم والصحيح إنها اسم فإذا اعتبرنا انها اسم فيكون المجموع كم خمسة, خمسة. عيدوا البيت موصولنا الحرفي أن أن ولو وقي وما وفي الذي قل فنحكوا آه نعم لكن إخوة ما كتبوا البيت أنا أعيدوا لأنهم يسمعون ويكتبوا موصولنا الحرفي أن أن ولو وكي وما وفي الذي خلفن حكوا موصول نلحق فيه ان انوا لو وكي وما وفي الذي خلفن حكوا ها موصول نلحق فيه ان انوا ما واولوا وكي وما وفي الذي خلفن حكوا وفي الذي خلفن حكوا واضح طيب أن ولو وكي وما وفي الذي من يذكر لنا من يذكر منكم بعض الامثله من الموصول الحرفي ولعل الاخ الذي يكتب على الغرفه ينبغي ان يكون سريع الكتابه قال لا يمكن ان يكون الرجل عالما في الحديث الا اذا كان سريع الكتابة سريع الكتابه من يذكر لنا بعض الامثله من هذا القسم القسم الاول ما هو القسم الاول موصول الحرف ها من منكم يذكر لنا بعض الامثله مثلا الأفضل اذكروا من القران قوله تعالى اه قل وان تصوم خير لكم ان كنتم تعلم وان تصوم هذا حرف مصدرين وفيه ها وفيه معنى الصنع ولهذا نؤوله ماذا نقول صيامكم خير لكم وأيضا اولم يكفهم أن أنزلنا عليك اولم يكفهم إنزالنا عليك كذلك ما بما نسو يوم الحساب بما نسوا أي بسبب نسيانهم يا يكون بنسيانهم يوم الحساب ها يكون لا يكون على المؤمنين يكون لكي, لكي لا يكون على المؤمنين حرج حرج ما يود يكون يود يكون ما يود لو يود أحدهم لو تعميره يود احدهم تعميره كذا وكذا وخمتم كل الذي على القول انها حرفيه وخمتم كل الذي خاض اي ك نعم اذا هذه ها وأن لو استقاموا نعم يعني هذا القسم الحرفي وهذه بعض امثلته وقس عليها فلا ذكرت لكم الطابيت ما هو الطابيت عند خلق؟ أنت أول مع جم مع جملة بمصدر. إيه. أنت أول بماذام؟ مع بمصدر. معصية. معصية بمصدر. بمد معصية هي بمصدر. فإذا أول المعصية هي بمصدر. كان مصدر حرف. كان مصدر. حرفي. كان. حرفي. كان, كان حرفي. حرفي. موصولا حرفيا. كان موصولا حرفيا. واضح؟ مم. طيب القسم الثاني ما هو؟ موصول اسم. موصول اسم. الموصول الاسمي الموصول الاسمي ينقسم الى قسمين الموصول الاسمي قسمه العلماء الى قسمين نوع او قسم خاص وقسم مشترك قسم خاص وقسم مشترك ولكل قسم الفاظ خاصه به فمثلا الاخ كتب. قلنا القسم الثاني الاسم والاسم إلى كن ينقسم الى قسمين. قسمين قسم الاول ما هو قسم الخاص, وقسم الخاص. وقسم القسم الثاني المشترك. قسم مشترك الخاص له الفاظ خاصه به ما هي الفاظ الخاص وكم هي الفاظ الخاص ثمانيه الان افهموا ثمانيه ولعل في مرحلة اخرى ان شئتم ان تزيدوا باقي أنثى زيدوها الخاص عنده كم؟ ثمانية. ها الفاضو ثمانية. مثلا اذكروا لي عن الثمانية الذي التي اللذان والذيني اللتان واللتيني ها الأولى ها الأولى كم هذه؟ ثمانية. هذه كم ثمانية لمن؟ خاص. الخاص سمنيا للمفرد المذكر ما هو المثال الذي للمفرد المؤنث ما هو المثال الذي للمسن المذكر ما هو المثالين اللذان واللذين للمسن المؤنث ما هو المثالين اللتين واللتاني يعني في حاله رفع في حالة النصي والجر الجر مطلقاً الذين والأولى الذين والأولى واضح لا. لا. هذا فيما يتعلق بألفاظ القسم الخاص القسم الخاص ها لا. ويختص بجمع الإناث ما هو ما الذي يختص بجمع الإناث وليت وليت. اللائي واللاتي اللائي واللاتي أما جمع الذكور ما هو الذين والأولى والأولى ها نحن جمع. جمعوا ها؟ ويختصوا بجمع الذكور ماذا؟ الذين والأولى ويختصوا بجمع الإلات ما هو اللائي واللاتي. اللائي واللاتي. واللاتي ماشي واللاتي واللاتي أما التي للمفردة المؤنثة هذه فيما يتعلق ويدخل في حتى اللواتي نعم ويدخل فيها أيضا ماذا اللواتي الآن ما هو المختص نحن لم نذكر كل ما يختص بكل قسم إنما ذكرنا المستعمل المستعمل وإلا فكل واحد يعني له الفاظ خاصة أخرى ولكن ذكرنا هذه المستعملة ثمانية القسم الثاني ما هو؟ المشترك وألفاظه كم هي؟ ألفاظه ستة طبعا عندما أقول ستة لمن؟ اللائل الإناث طبعا خاص بالإناث ويختص بجمع الإناث نحن قلنا ويختص بجمع الإناث اللائل لأن الأخ كتب اللائل خاص بالإناث نعم اللائي ماذا قلنا نحن قلنا اللائي خاص بماذا بجمع الإناث أما الجمع مطلقا الذين والأولى أما المختص بجمع الإناث اللائي واللاتي واضح طيب القسم الثاني ما هو المشترك, المشترك. المشترك. قلنا عنده الفار كمية ستة. ستة من الكراني عندنا من من تقع على ماذا على العاقل ولا على غير العاقل ركزوا معي جيدا من في الاصل ان تقع على العاقل ولا ربما استعملت لغير العاقل وانما نحن نتكلم على الاصل اما هي قد تستعمل لغير العاقل لكن الاصل الاصل, الأصل على ماذا الاصل بالعاقل. الاصل تكون لمن للعاقل اسمعوا الاصل من, من العاقل مثلا ومن عنده من, من ولا ما؟, ما؟ من؟ من؟ من من من من لمن للعقل. للعقل. الأصل الاصل في العاقل قد تكون لغير العاقل ولكن الاصل الغالب عندما نقول اصل يا الأصل الاصل أطلق اطلق له اكثر من 12 معنى من 12 معنى وإنما نحن نريد المقصود بالاصل الغالب الاصل الغالب ان تستعمل يعني. للعاقل وقد تستعمل لغير العاقل فمثاله للعاقل من يذكر المثال للعاقل انت على الخلق ومن عنده علم الكتاب هذا لما للعاقل ولا لغير العاقل؟, للعاقل. العاقل قد تستعمل لغير العاقل هذا لا يهمنا ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم يمشي على اربعه ها من يمشي على أرضه هذا العاقل هذا لغير العاقل ها ولكن نحن نتكلم عن الأصل الغالب الذي وضعت له من وضعت لمن في الأصل غالب للعاقل ما وضعت لمن لغير العاقل لكن عندما نقول وضعت لغير العاقل هل يبقى هكذا ولا هناك استعملت للعاقل الجواب استوعبت العاقل ما ننسخ من آية أو نوم مسيار للعاقل اذا فنحن نتكلم على الأصل الذي وضع له المعنى فالمعنى معنى من للعاقل ومعنى ما لغير العاقل وما تعبدون من دون الله وما تعبدون من دون الله فهنا لغير العاقل نعم واضح هذا طيب كذلك اي اي لان قلنا له الفاظ سته اللفظ الاول من واللفظ الثاني ما اي اي ايضا مثاله ايهم اشد ايهم اشد اذا كانت لاء اسم الموصول المشترك ها كذلك عندنا ال التي تكون موصنة إن المصدقين والمصدقات وكذلك ذو ذو عندها معاني ذو قد تأتي بمعنى صاحب وهذا من أسماء الخمسة أو الستة وذو عند طيق وهكذا ذو عند طيق شهر ومثلا بئري ذو التي ذو حفرتُ ذو حفرتُ ذو طويتُ ماذا تقسم بقول كذو؟ التي التي حفرتُ والتي طويتُ كذلك ذا ذا واضح فذا لمن؟ أيضاً هذا المشت... المشترك لا بما الشيء بمعنى الصاحب هذه الموصوم ماشي كان بمعنى الصاحب تكون من الأسماء الخمسة. الا تسالان المراه ماذا يحاول الا تسالان المراه ماذا يحاول يحاول ماذا يحاول من ما الذي يحاول ما الذي يحاول فذا بمعنى ايش ذا بمعنى الذي فهذه الفار اسم الموصول المشترك واضح هذا? اذا لا بد الاسم الموصول أن ننظر إليه أنه ينقسم إلى قسمين موصول حرفي أدواته ستة وموصول إسمي ينقسم إلى قسمين خاص أدواته كم ثمانية ومشترك أدواته ستة أدواته ستة ثم الموصول لا بد فيه من ملام لا بد له من صلا وتسمى صلة المصر وهذه الصلة إما أن تكون جملة أو شبه جملة أو صفة متأخرة عنها ويشترط فيها أن تكون متصلة بما لا مجتمل على عائد لم نقل ضمير لان عائد يشمل الضمير ويشمل غيره الجملة إذا ذكرت بنص بنفس الله لابد لا أن تكون مجتملة على عائد لا أن تكون مجتملة على عائد هذا اسم مصر لأن المصنف لما على اسم مصر هنا في المعارف يعقد له بابا خاصا لهذا يعني أطلنا قليلا فيه الخامس من المعارف ما هو فمضمر أعرفها ثم العالم اسم إشارة وموصل متم وذؤدات معنى ذؤدات الاسم الذي فيه الالف واللام ولعلقه الذي فيه واللام معنى هو الاسم الذي فيه ولا وخامسها وخامس المعارف الاسم الذي فيه الالف واللام والاسم الذي يكون فيه ولا يسميه علماء المحلى المحلى بأل المحلى بالالف واللام ام هذه المطلق سبق ان ذكرنا بان آل وهو إلى كنت تنقسم إلى عشرين قسمة وقسم على عشرين قسما تستفيد وذكرنا بعضها ولكن في غير هذه المرحلة المرحلة أخرى واضح فذكرنا أن المرابئة هنا التي تفيد التعريف التي تفيد التعريف وأيضا لم نشر إلى الخلاف القائم بين الخليل والسبوي في كون الألف واللام يقال لها آل ويقال لها الألف والله إنما أشرنا في علامة الاسم ولا داعي للإعادة الأهل ثم قال المصنف ماذا قال بماذا مثل مثلا بقوله نحو الرجل الرجل نحو نقطتين أما إذا لم تكتب نقطتين وهذه النقطتان تكتب وهذه فائدة نقول نقطة البيان تفسر ما سيقال من كلام الإفائدة سمعها سمعناها من أحد مشايخنا سجلوا أنتم نقطتا البيان تفسر ما سيقال من كلام تقول نحو وتقف يعني نقطتين فتريد أن تذكر بعد النقطتين ما سيقال فلهذا قالوا نقطتا البيان تفسر ما سيقال من كلام أما إذا لم تكتب نقطتين ماذا تقول؟ نحو الرجل والغلان لأن بعد نحو دائما بعد مثل وبعد نحو وبعد المصادر وبعد الظروف جر جر ولهذا سبق ان قلنا لكم نقول وكل ما يوجد بعد نحوي فإنهم يا قارئ النحوي وكذلك بعد الظروف وكل ما يوجد بعد الظرف فانه مجرور بدون خلف فانهم مجرور بدون خلف وهكذا إن شاء الله ستمر بنا ابيات مثل هذا استحضرها واذكرها لكم لانها فوائد فلهذا قال المصنف رحمه الله نحو الرجل والغلام والغلام فهو يتكلم على ال كيف هي كيف هي ال التي تفيد التعريف ولا يتكلم على ال التي تكون زائدة كالعباس والفضل ولا آل التي تكون موصولة ولا آل التي تكون أصلية لا لا يتكلم على هذا إنما يتكلم على آل التي تفيد التعريف ومطلقا سواء كانت آل معرفة تفيد الجنس الجنسية يعني كمثل قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أو عهديه ذكرية كانت أو ذهنية فعصى فرعون الرسول اليوم أكملت لكم دينكم إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار إذ هما في الغار كل هذا يشمله كل هذا يشمله سواء كانت معرفه جنسية عهدية ذهنية ذكرية كل هذا يشمل واضح؟ اذا هذا بقصار السادس من أنواع المعارف ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة ما اضيف إلى واحد من هذه الأربعة ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة ما الذي يضاف إلى واحد من هذه الأربعة يعني من المعارف ما أضيف إلى معرفة ما أضيف إلى معرفة مثل تقول جاء غلامي أضيف لماذا؟ لمعرفة وإذا أرفته الى اسم الظاهر جاء غلام علي جاء غلام علي كتاب هذا الولد ها كتاب هذا الولد وابن الذي صافر أمس وطفل المرأة ها الحية المرأة المحجمة المرأة الصالحة طفل المرأة طفل المرأة فأضيف إلى المقرن بآله فهو ماذا معرفة معرفة هذا النوع الخامس أحرف المعارف بعد اسم الجلاله كما سبق أن قلنا لكم والضمير ثم العالم، ثم اسم الاشاره ثم اسم موسون ثم بقلب المحلى بأل ثم بقلب المضاف إلى إليها أو إلى واحد من هذه الأربعة إلى واحد من هذه الأربعة وهي مجموعة في البيتين قل مضمرا ها. قل أبيت له وبضمار عرفها إنما العالم اسم إشارة وموصل متم وذو آدات ومنادعين وذو إضافة بها تبيانها هذا فيما يتعلق بالمعارف لكن المصنف كالعادة إنما تكلم عن المعارف تكلم عن المكرات وإنما قدم المعارف مع أنها فرع كان من حقه يقدم الأصل والأصل ما هو النكره النكره اصل لان الاسم حيث العموم والخصوص ينقسم الى قسمين ينقسم الى نكره وهي أصل وينقسم الى معرفه وهي فرع وهي فرع وبدا بالمعرفه لان المعرفه كانت بماذا بالاعداد كانت بالأعداد. فلذلك قدمها ثم النكره لا تحصر بالعد لا تحصر بالعد والمعرفة تحصر بالعد فيقدم ما يحصر على ما, لا يحصر على ما لا يحصر وإنما وضع لها المصنف رحمه الله تعالى ماذا وضع لها ضابطا فقال والنكره كل اسمين كل اسمين وركزوا معنا كل اسم والاسم هنا يعني نكره أضيفة فيفيد العموم كل اسم احتراز من ماذا من الفعل والحرف يخرج ماذا يخرج الحرف والفعل, <تصفيق> الحرف والفعل. يعني يخرج الفعل والحرف <تصفيق> كل اسم شائع والشيوع يراد به العموم كما سبق قلنا الشيوع يراد به العموم عام في جنسي وفي نوعي وفي وصف النكرة هل يختص به واحد لا أبدا هل يختص به فرد من الافراد لا ابدا هل يختص به نوع من الانواع لا ابدا هل يختص به جنس من الاجناس لا ابدا ولهذا قال لا يختص به واحد دون الاخر دون الاخر فاذا النكره اسم وضع لماذا الى فين هذا النكره اسم وضع لماذا وضع لماذا لفرض معين ولا لفرض غير معين بفرض غير معين. مثال ذلك. اعطني مثالا. رجل. رجل. اعطني مثال اخر. امرأة. ها حقوقنا النساء الله يقول احتر رجل. قل لي يقول المصنف وتقريبه. تقريبه الى ماذا? تقريبه الى ماذا? الى اذهان المبتدئ من الطلبه وكلنا مبتدئ وتقريبه اذا اردت ان تقربه للطالب. ماذا تقول? تقول بأن له علامة ما هي علامته؟ كل ما صالح ومعنى الصالح هنا ويجوز صلاح وهذا أقوى أما صالح أن يسير صفة له هذا أما الوجهان جائزا جائز ولكن صلاح أفضل أقوى كل ما صالح معنى الصلاح هنا يعني كل ما أن كل ما امكن كل ما جاز لغه ان يدخل عليه الالف ولا، كل ما صلح او صراحه دخول الالف واللام عليه كل واحد كل اسم صلح يدخل الالف واللام عليه بشرط ولا بدون شرط ها بشرط ولا بدون شرط بشرط ما هو ان يكون او ان تكون الالف واللام او ان تكون ال ها تؤثر في الت... في التعريف تؤثر فيه التعريف وإلا فنحن احترزنا بماذا بغيرها وهي عشرون قسمة ثم قال رحمه الله نحو الرجل نحو الرجل هذا مثال للتقرير لكن الحقيقة ما قرر انما أبعد المفروض كان يقول نحو رجل وتقول في التعريف الرجل قالوا لا هو المعلم هو الذي يبين هذا للطالب الأصل رجل وتريد تعريفه ماذا تقول الرجل فرس وتريد تعريفه ماذا تقول الفرس الفرس فإذن قال هذا هو التقريب النكرة لاحظتم هنا الرجل ورجل سبق ان قلنا منها ما يقبل ال من عمله ثم ذكرنا ايضا الحفر تعريف او فقط فنمط عرفته قل فيه ايش فنمط انظر إلى ابن مالك هنا يعني كان يعني تقريبه كان افضل من تقريب مائجره نكره قبل المؤثره او واقع الموقع ما قد ذكر ثم قال يعني في الحفر تعريفي الحرف تعريفين الحرف تعريفين أو إلا مفقط خلاث فنمط نكره عرفت وماذا تقول فنمط عرفت قل فيه النمط نمط إما الطريق وإما لأن النمط له معاني نمط إذا أردت تعريفه ماذا تقول النمط فنمط عرفت قل فيه النمط هذا باختصار فيما يتعلق بباب النعت وننتقل إلى باب العطف قال المصنف رحمه الله باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم واما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع ما لك تنظر في الساعة ها يعني الطالب إذا لم يفهم إما ينام وإما ينظر إلى الساعة ونحن نحاول أن لا نتوسع وأن لا نغل نغل نحاول أن نذكر نح بطريقة سهلة ها باب العطف وحروف العطف قال باب العطف مقوع حروف العطف ثم ذكرنا ها هذه الحروف هنا لبس لا نتوسع أيضا في باب العطف لأنه واضح وسهل واضح وسهل قال أتم المثل ماذا قال هنا وصلنا هنا وصلنا اين وصل وإما, وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإن عطفت على مفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول إيش قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمرين وزيد لم يقم ولم يقعد وزيد لم يقم ولم يقعد احفظ المثل المثل داير نحفظ ضروري ها طيب العطف هذا الباب عقده المصنف ليتكلم على النوع الثاني من التوابع النوع الأول ما هو النعت الصفه بدا به والنوع الثاني العطف العطف لكن سؤال هل المصنف تكلم على تعريف العطف هل تكلم على تعريف العطف الجواب لا لماذا عادوا إنهم يقولون تنسى بسرعة الأخ يقول اجرميه تنسى بسرعة يعني إذا كان الحفظ مرشورا فقط إذا كان الحفظ مطقلا لا ينسى ومن أراد أن يحفظ الشيء ولا ينساه يقرأه في الصحة قبيل الفجر ها يعني حاول يجعلها يوما وتحفظها اعتزل الواتساب والتلغرام والفيستاغوت وقبيل الفجر بساعتين ستحفظها ان شاء الله حفظا متقن لا ينسى ولهذا ماذا قالوا قالوا ها قراءة الصحر لا تحتاج إلى إعادة النظر وهذا بالتجربة فعلا من حفظ شيئا قبل الفجر والله لا ينسى ولكن يحفظ لأن للاسف الشباب شبابنا يحبون أن يكونوا علماء بسرعة ويحبون ايضا أن يصلحوا مشايخ بسرعة ويحبون التصدر بسرعة ويحبون أن يكتبوا المشكلة انني في بعض الأحيان أدخل إلى فيستاغوت وأجد البعض لا يكاد يمين والناس يعلقون ما شاء الله وكذا وهو يظن على أنه فعلا يظن على أنه فعلا كما قالوا على على كل أكل دعك يعني للأسف ينبغي أن تعرف نفسك إذا تدبر إذا لك بأنك شيخ وأنك طالب علم وبأنك وانظر أنت فعلا هل تتقن متن من الموت كيف تكون طالب علمين وأنت لا تتقن حتى متن واحد من المتن كيف تريد أن تكون طالب علم كيف تريد أن تطير وأنت بدون أجنع كيف تريد أيضا أن تطير وأنت لم تريش كيف تحاكي وأنت ليس لك الشمل حكيت ولكن أين الشمل فتحتاج لا أن يكون عندك المتن أنا لا أتكلم على نفسي أنا بإذن الله كنت أحفظ مجموع المتن لكنه الآن بعضه ذهب الحمار بأمي عمل فلا رجعك ولا رجع الحمار لكن معلومة تلقى واضحه وعندما أريد أن أستحذر البيت يحضر بإذن الله يكون حاضر فلذلك أنا لا أقول هذا لا أقول لكم هذا بأنني أحفظ أو لا لا أبدا لكن أريد من طالب علم أن يكون فعلا من طلبة العلم وليس من خرابه العلم تجد البعض يتقنون أن يكتب فقط ويعلقون له على أشياء اخي أنت اجلس جلسة مع نفسك مع شيطانك قل فعلا أنا أتقن متن الأجرمية احفظه ولا لا أحفظ الفيط بمالك ولا لا أحفظ أربعين نوري ولا لا أحفظ الاخضر ولا لا أحفظ مرشق المعين او لا إذن ماذا أحفظ؟ أحفظ الاستعارة ولا لا أحفظ الجوهر المكلون ولا لا ماذا أحفظ؟ أنا طالب عندي مالا لأنني أحضر لفلان ولفلان ولعلان لا ماذا كذا العلم ما هو بهذه الطريقة فلذلك المتن ضروري المتن ضروري لأن أنت تريد أن تتجر هل ممكن أن تتجر بدون رأس المال لا إلا إذا كنت ستسرق إذا كنت ستسرق نعم هذا شيء آخر وطالب علم لا يعتمد على المنظوم فقط بل ينبغي ان تكون له ملك ينميها على حفظ المتون كما ينميها على حفظ ايش الاحاديث كما ينميها على حفظ إيش؟ القواعد اما الذي يقول انا انا احب ان احفظ ولكن المنظوم فقط اما المنظور يصعب اما المنظور يصعب هذا همته وين هي همته في رجلي همته في رجلي إن كانت إمتك عالية احفظ المتن الذي تراه مفيدا احفظه نظما أو نصر لا يهم عندما احفظه حاول لا تكون حاول مع اختك مع أمك مع جدتك حافظت مثلا علمه, علمه لأمك وأنت قصدك إيش قصدك حتى يترصخ افعل كما كان يفعل السابق كان يأتون للأسانيد حدثني فلان عن فلان عن فلان ويوقض أمتهم ويحدثهم حتى مرت الواحد قالت له أمتهم والله يا سيدي هل الذي تذكره حفظته فقال قل قل فصارت تذكر يعني أكثر من عشرين حديثا بأسانيدها من كثرة ما كان يكرره فبقي اسبوعا ورجع إليها فقال لها أعيدي ما استعرضت علي في الأسبوع الماضي قالت الله ما بقي في رأسي حرف واحد قال والله من هذا أخف ولذلك أكرره من هذا أخف ولا تترك التكرار في محفل طهر لأن الحفل خموع من هذا أخف أنتم لو كان عندكم مجلس علم وعندما تنصرفون تجتمعون بدل أن تجتمعوا عن واتصاب إذا كان واتصاب للعلم مش مشكله والعلم لا يصعب بهن اثنين على كل محتى لنبعد النجعة ولما إلى هذا عودة إن شاء الله هذا النوع الذي تكلم عن المصنف إيش هو؟ النوع الثاني ما هو؟ العطف العطف هل عرفه المصنف؟ أبداً لم يعرفه لم يعرفه لماذا لم يعرفه؟ افهموا هذا المصنف لا يعرف الواضح ها خذوها المصنف لا يعد بالشيء الواضح ومعلوم ان تفسير تش ها من المفضحات هذا غير صحيح من الفاضحات ما كاينش المفضح الناس يقولون تفسير الواضحات من المفضحات هذا غير صحيح ها إذن ماذا يقال تفسير الواضحات من الفاضحات فلذلك المصنف إذا ركزتم جيدا على المثل تجدونه في بعض الأحيان يعرف الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور لا يفعله النائب على الفاعل يعني الذي يسمى فاعله الممتدى هو يعني يعرف لكن في بعض الأحيان يغفل التعريف لماذا؟, لماذا يغفله؟ يكون واضح لأنه يكون واضح يكون واضح ها فإذا كان واضحا اغفله ولكنه لم يغفل حروفه الا اغفل حروفه لا ابدا والحروف حروف العطف اختلفوا في عددها والمصنف ذكر منها عشرة ذكر منها عشرة اذن يمكن ان اقول ان المصنف تكلم في هذا النوع من التوابع والنوع الثاني عن العطف ولم يعرفه لانه كان واضحا والواضح لا يوضح والكبير لا يحتاج إلى كثير القار وأيضاً لكنه ذكر حروفه وأيضاً ذكر حكم العطف والمعطف هذا أهم شيء ذكر إيش ذكر حروفه وذكر ماذا آخر ذكر حكم العطف والمعطف طيب دعونا إذا كان المصنف لم يعرفه دعونا أن نعرف العطف ما هو العطف العطف في اللغة ما هو؟ العطف في اللغة هو الرجوع إلى الشيء بعد انصراف عنه. ها. ولهذا يقولون عطف عليك ثيابك يعطف عليه. معنى الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. جاء زيدون وعمر. جاء زيدون وعمر. يعني انصراف عن عمر ثم أيضا رجع إليه. ها. جاء زيدون وعمر. واضح هذا طيب هذا من ناحية لغويه ومن ناحية الصلاح ماذا قالوا فيه قالوا ينقسم الى قسمين انا تكلم وانا متعب يعني اعلم الله لكن قلت على اساس امنيه ان نختم الم قبل رمضان العطف ينقسم الى كم العطف في لغتنا هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه وفي الاصطلاح ينقسم إلى ماذا إلى قسمين ما هو النوع الأول عطف البيان أو قل عطف بيان والثاني عطف نسق عطف بيان وعطف نسق عطف بيان بماذا يكون بحرف أو بدون حرف هذا هو الضابط. ما هو ضابط عطف البيان وضابط عطف النساء عطف البيان يكون بغير حرفين وعطف النساء هو ما يكون بحرفين فهمت ماذا هذا سهل استراحي نقسم الى قسمين اولا عطف البيان والثاني عطف النساء ما ضابط عطف البيان يكون بدون حرف يكون بدون حرف وماذا بطو عطف نسق يكون بحرف واضح طيب لماذا لم يذكر المصنف عطف, عطف بيان عطف نسق عرفنا انه يكون بحرف او بحروف وعطف بيان يكون بدون حروف لكنه لماذا لم يذكر عطف بيان المصنف ذكر في هذا المثل عطف نسق فقط لم يذكر عطف بيان لماذا ها لانه في معنى البدل عطف نسق في معنى البدل لان عطف نسق يعني يجتمع مع البدل عفوا عطف بيان يجتمع مع البدل ويختلف معه في اشياء نصح عليهم الممالك لا يهمون الان انما الذي يهمننا لماذا لم يذكر عطف بيان الجواب لأن عطف بيان في معنى البدل والمصنف قد ذكر البدل فهو يكفي والبدل وعطف البيان يجتمعان في معظم الأشياء ويختلفان في أشياء واضح؟ طيب إذا أطلق, إذا أطلق العطف إلى ماذا ينصرف؟ إذا, إذا أطلق العطف إلى ماذا ما ينصرف ينصرف إلى عطف النسق عطف بالحرف العطف بالحرف ها. لأن عندنا عطف بيان وفي نفس الوقت عندنا إيش؟ عطف النسق فمثلا عطف البيان ما هو هو التابع لما قبله المشبه للنعطي في توضيح متبوعه المشبه بالمل للنعت في م ها في ماذا يشلون يشبع... يشلون نعت ها قلب يشلون نعت في ماذا في توضيح متبوعه يشلون نعت في توضيح متبوعه فما هو الفرق بين عطف البيان والنعت هل هناك فرق بينهم يعني هو التابع لما قبله كذلك النعت المشبه للنعت أو المشبه للنعت في ماذا يشيرهم في توضيح المتبوعين فكذلك النعت لكن ما هو الفرق بين النعت وعطف البيان ما هو الفرق بينهما هما من يذكر الفرق بين عطف البيان وعطف والنعت الجواب عطف البيان كيف يكون مشتقا ولا جامدا ها يكون جامدا والنعت كيف يكون يكون مشتق هذا هو الفرق بينهم فاذا وجدته وجدت يبين متبوعه ويوضحه انظر اليه هل هو مشتق ام جامد ان كان جامدا فهو عطف البيان وان كان مشتقا فهو نعت ولهذا قام التابع لما قبله المشبه للنعت في توضيح مطبوعي والفرق كما قلنا لكم تنظرون الى الموضح فاذا كان مشتقا فهو نعت واذا كان جامدا طيب ما هو حكم عطف البيان على كل كما يقول العلماء يسمون هذا فانا اردت ان اتبرع عليكم واقف وقفه مختصره معه عطف البيان ما حكمه عطف البيان ياتي لماذا للمعرفه ان كان معرفه وللتخصيص ان كان لك ها ياتي ايش عطف البيان للمعرفه كيف ياتي للمعرفه لايضاحها وإن ماذا يفعل فيها لتخصيصها لتخصيصها اذكر مثال عاتبية المعرفة مثلا <تصفيق> هذا زيد أبوك أو آه. آه. أقسم بالله أقسم بالله أبو حفص عمر اقسم بالله هذه من الامثله التي يذكرونها ايضا اقسم بالله أبو حفص. ابو حفص عمر عمر ما بقره في الاعراب هنا عطفياش لمن أطبال. للاسم ايش هو الاسم العلم الذي قبله ابو, أبو حفص هو نكرة لكنه اصبح كالعالم هذا عفوا ان قلت ذكره هو كنيا ولكن اصبح كالعالم لان هناك كنا يعني تصبح كانها اعلام ماذا فعلنا نحن؟ ماذا فعلنا؟ أتينا بكلمة وهي عمر, عمر. لماذا أتينا بها؟ لبيان ما قبله أو ما قبله ويتوضيحه لبيان لأن أبو حفص قد يكون غير واضح لبعض الناس من هو ابو حفص؟ من هو أبو حفص؟ فيأتي واحد ويرفع وجه هذا الإبهان هذا الإبهان اقسم بالله ابو حفص عمر طيب بقي امر اخر آه في ماذا يتبع المنعوت وفي ماذا يتبع ايضا عطف البيان النعت قلنا اذا كان نعت حقيقي يتبع المنعوت في 4 من 10 واذا كان سببي يتبع المنعوت في اثنين من 5 وعطف البيان يتبعه في ماذا؟ في الرفعين والإفراد في الاعراب والإفراد والتذكير والتعريف ماذا يتبعه؟ في أربعة من عشرة حتو في أربعة من عشرة في ال في الإعراب, الإعراب شنو؟ الرفع, الرفع. والنصب والخفي والجزم وعنده الجزم ولا يمكن؟ لا لا يمكن ها يعني يتبعه في أربعة من عشركة النحط الحقيق وإذا كان معرفة فيوضحه يوضحه ويعرفه معنى للمعرفة يعني يعرفه إذا أتينا به معرفة مثلا اقسم بالله أبو حفص هنا ماذا فعل؟ وضح متبوعه وضح نتبعه واضح هذا؟ واما اذا كان نكرا لتخصيصها اعطيني مثال للنكره ها من يبين لنا مثال للنكره المعرفه قلنا اقسم بالله ابو حفص عمر اعطيني عطي بيان النكره ها هذا باب حديد مشي هذا باب حديد هذا بوحد هذا باب حديد اعطيني مثال آخر من القرآن ويسقى من ماء صديد ها ماء وضح بماذا وبين بماذا بأنهم صديد ورحط ماء ها ويسقى من ماء نكرة صديد فالما فالماء نكرة والصديد نكرة. ونكره المعطوف والمعطوف عري ها هو عطف بيان. فإذا عطف إذا كان عطف بيان ماذا يكون للتخصيص للتخصيص هذا الباب هذا باب حديد وليس ساجل وليس ساجم يعني أنا حكيت وليس ساجم ها هذا باب حديد ها فكيف تعلمون حديدا أو حديد بين قوسين نحكي حديد تقول تقولنا عتبان لماذا قلنا بأنو عتبان لأنه بينا ماهية الباب هنا تبين الماهي الماهية بينا ماهية الباب في كانت حديدا ولم تكن ساجا ولم تكن ساجا هل يجوز جزء معرفه وهنا نعت الجواب لا. لا. لماذا لا لانه جامد وشرط النعت يكون ايش مشتقا وهنا كيف هو احسن يعني فهمت الشرط الذي ذكرنا لكم قلنا هذا باب حديد ها باب حديد وطبعا يصح من قال هذا باذو حديدي على كل عطف بيان قلنا كالنعت في ماذا في ماذا يقول كنات يتبع منعوته ياتي إذا كان معرفا لتوضيحه وإذا كان نكرا لتخصيصه ويتبع منعوته المعطوف عليه في ماذا في أربعة من عشر من يذكرني منكم هذه الأربعة من عشر أنت ها. حكم الإعراء الأول حكم الإعراء الثاني الإفراد. حكم الإعراء ما هي أذكر الأخ يكتبون أولا يتبع من عوتاو في أربعة من عشرة أولا أكتبون أولا حكم الإعراء وحكم الإعراء في ماذا؟ في الرفعين والنصبي, والنصبي والجر. والخفضي والجزمي والجزمي لو قتلكم والجزم لا يمكن ولا أحد قال لا والجزم والجزم والجزمي, والجزمي. لأن هذا عطبيان مثله مثل البذل لا بد بنا أن يجري فيه ما يجري على البذل إلا على صور ستوثنيات في بيت ذكرى ابن مالك حكم الإعراض قلنا في الرفعي والنصبي والخفضي والجزم ثم الإفراد الإفراد ما هي الإفراد والتثنية الجمع. والجمع كم هذه السبع. سبعه بقي لنا التذكير والتأليف كم هذه تسعة, تسعة. بقي لنا المعرفه كيرا بقي لنا ليش المعرفة والنكية وماذا يجوز في عطف المين آخر ها ماذا يجوز في عطف البيان عطف البيان هذه قاعدة يقولون يعرض بدلا عطف البيان يجوز أن يعرب بدلا كل من كل إلا في حالتين إلا في حالتين ما هي الحالتين أو الحالين لأن الحال يتكوي ويؤمنث إلا في حالتين إذا كان التابع ذكر واجبا إذا كان التابع أن يكون ذكره واجبا هند ها قل هند قام زيد أخوها هند قام زيد هنا واجب ذكره هنا لا قام زيد الأنش أخوها اخوها. ها. واضح? فاذا ماذا تعلم هذا المثال انت نفسه? انت مخلق. هندون? قام زيدون اخوها. قام زيدون هندون كيف هو? على مذهب البصريين وشعلا من الكوفي. هندون مرتداء. مرفوع من الضمى في اخره. الرافع له. الابتداء والانتداء عنه معنى ولا يقدر. ها. قام في عماض نيع فتح زي دول فاعل ها أخوها, أخوها شو عطر عط ياش بيان بيان مرفوع وعلامه ما لون نائب عن الضماء ولم تقولون مدرم نائب عن الضم في الأسماء الخمسة هنا ضمير أين الجملة أين الخبر زي هندول جملة الفعلية جملة الفعلية جملة الفعلية ها فولا بد ان يكون بين الخبر والمبتدا رابط لا بد الرابط هنا؟ الضمير لا الضمير في اخوها اخوها فلا يجوز ان تقول ركزوا لماذا قلنا واجب ذكرها لانه لا يمكن ان تقول قام هند قام زيد مش هذا لان معلوم ان بين المبتدا وبين الخبر والمبتدا رابط لا بد رابط لا من الرابط واين الرابط هنا؟ هو اخوها اخوها فلا يصح ان تقول هند قام زيد هند قام زيد واش المعنى كتمل ولا معنى ناقص معنى ناقص واش الكلام تام ولا غير تام غير تام يعني معروف ان الخبر كما يقول الممالك والخبر الجزء المثم الفائده فلا بد إذن أن يكون في هذا الجملة التي ذكرنا هي جملة فعليه تحتاج إلى رابط يربيطها بالمبتدأ والرابط هنا اين هو الضمير في قولنا أخوها وأخوها تابع لمن أخوها تابع لمن تابع لي زيت فإذا أسقطنا الرابط هل يصح الكلام لا يصح الكلام فوجب إعرابه عطف بيان ولا يجوز هنا أن نعربه بدلا لأن البدل في نية الطرح لأن البدل يجوز حفوه في الكلام فإذا قلنا مثلا حذفنا هل يصح؟ لا يصح لا يصح ابدا بتاتا ها جاء زيد أخوك ها قل جاء أخوك ممكن؟ ممكن اذا معنى أنه يجوز لنا أن نحنف إيش أن نحنف وهو في نية الطرح في نية الطرح والمهضة منه ممكن أن نحنفه وهناك ما يبدو عليه، لأنه كالمكرر كالمكرر لكن عامله غير موجود واضح هذا طيب اذا إذا كان مثل هذه الجملة هل يصح أن يكون أن يكون بدلًا أم نقول لا لا يصح إلا أن يكون عطف بيان لا يصح إلا أن يكون عطف بيان الثاني أن يكون التابع غير صالح أن يوضع في مكان المتبوع هذه المواضع اللي ذكر بعضهم بعض المواضع أخرى ولكن هذه المواضع الأهم هذه مواضيع يذكرها العلماء أن ال العطف البيان مثل عطف البدن مثل البدن فمصنف اكتفى بعطف النسق النسق ولم يذكر عطف البدن لماذا؟ لأنه رأى أنه في معنى البدن في معنى البدن إلا في صورتين أحد ذكرناها والثانية أن يكون التابع غير أن يكون التابع غيره ماشي غيره غير خبر يكون الله يديك أن يكون التابع غير صالح أن يوضع في مكان المتبوع. من يعطيني مثال؟ مم. يا خالد، يا علي، يا عمر، يا سعيد، الحارث، ها. أو العالم، الحارث ما موقعه في الاعرام؟ يا يا ع... يا علي الحارث، ها. ما موقعه في الاعرام؟ أنت ما موقعه؟ عطبيان هل يصح أن يكون بدلا الجواب لا لأنه لا يحل محله محل الأول لا يحل محل الأول يا خالد أو يا خالد عفوا يا خالد الحارس هل يمكن تقول يا الحارس لا يمكن. ما يمكن لأن ذلك يستلزم منك أن تجمع بين ماذا أن تجمع بين حفل نداء و وهذا ممتنع في اللغه العربيه هل يجوز لغه الجواب لا هل يجوز ان تقول يا الحارث وإحنا قلنا المبدل في نية الطرح اذا قل يا الحارث فاذا ناديت قل يا الحارث لا يمكن فلدي فالاسم اذا كان معرف ركزوا معي جيل وكان مقرونا ب ال واردنا ان ماذا نفعل إذا أردنا أن نناديع ماذا نفعل؟ نحن فؤال نحن فؤال الوليد ابن المغير العباس الليل الهلال الحارث ها الغالي لأنه هناك من يسمي الغالي إذا أردت أن تناديه ماذا تفعل؟ تحرف الألف تقول إيش؟ يا غالي يا, يا وديل يا حارث ها تحرفهم مم. يا ليثوا واضح إذن الآن أنتم كأنكم قرأت بابا لم يذكره المصنف ونلخصه أنت عبد خالق لخصه لي أنك فاهم فوعد في البيان ماذا يبين؟ عط في البيان مؤتبيه لأنه يشبه النعت مؤتبيه ان كان معرفه لايلاحها وان كان نكره لتخصيصها ويتبع منعوته في أربعة من عشرة الفرق بينه وبين النعت انه يكون جامدا والنعت يكون مشتقا وانه مثل البدن الا في صورتين اذكر صورتين اذا كان ذكره واجبا إذا كان ذكره واجبا الواحده ذ كان لا يصلح أن يكون موضعي مثوعي. أحسن. فهنا لماذا؟ لأن المبدل لا يجوز في نية الطرح. يجوز حذفه. يجوز حذفه. فلا يمكن أن تقول يا الحادث فإن هذا باب حصل طموه وهذا يسميه علماء النحو تبر ويسميه علماء الحديث ها الجواب الحكيم.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 زالت تعال مع الأحباب ها؟ يعني هل ترون أن, أن نؤجل ونترك ساعة ونصف؟ أنا لم, لم أشعر ها؟ ساعة ونصف؟ نقف؟ لان إذا بدأنا في عطف, عطف النسق ينبغي أن, أن نتمه ما رأيكم ماذا ترون؟ ها؟ اذا نقف هنا إن شاء الله <تصفيق> ونتابع في الاسبوع القادم باذن الله عز وجل قبل إن شاء الله العقيدة وكما اتفقنا كما اتفقنا إن شاء الله سيكون الجمعة البخاري والسبت النح والأحد العقيدة والاثنين النح والثلاثاء نحن. وما عندنا مانع إذا كان حتى الأربعة ننظر ها؟ ننظر الإخوة في الغرف ماذا ترون إذا وجدنا لأن, لأن, لأن لنختم الاجروميه قبل قبل دخول رمضان فنحن كان عندنا بقي لنا كتاب الجامع في الموطأ فختمناه الحمد لله كما ختمناه مع بعض المشايخ نظم العقيدة الثاني يوجد درس الشي الحسن يدخل في الساعة التاسعة ثلثاء فارغ يعني التاسعة يعني كم؟ يتم. يعني قبل المغرب ولا بعد المغرب؟ بعد صناط المغرب مباشرة بعد صناط المغرب <تصفيق> ماذا نفعل؟ نتفق الآن ثلثاء وقربع ها؟ ثلثاء وقربع بعد المغرب قليلا <تصفيق> لا لا الثلاثاء فارغ والأربعاء هاي الأربعاء فارغ مكتوب بسرعة الله يديك يوجد داس الشيخ الحسن كذلك مم. الخميس يعني عندي درس في طنجر لا أكون حاضر لدي ثلاثة أيام جيد الاثنين والثلاثاء والخميس ما بي دون يعني احنا متى متى نتم من ناحي ها هم تريدون ان يعني الايام التي بقيت نأتي الى المتل ونقف معه ووقفه نمر بسرعة اذا شئتم نفعل ما عندنا لن. ثلاثة اسابيع ان شاء الله نكون قد خطمنا ثلاثة فارغ ها إذا نزيد الثلاثة فقط نجعله يوم الاثنين قبل المغرب ممكن لكن قبل المغرب قبل المغرب ممكن قبل المغرب بساعة ونصف قبل المغرب لأن هناك من يكون صائما محتاج إلى أن يظهر أو شيء منها القبل قبل المغرب بساعة ونصف ممكن يوم الاثنين والثلاثاء ها قبل المغرب قل بساعتين أفضل ها بعد العصر بعد العصر ها تقريبا ممكن في السادسة في السادسة ها لا لا نعمل إن شاء الله الاثنين توقد الجديد, الجديد طبعا تفقنا يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته